لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواغ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان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 ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آل ربك ما تكذبان ذوات أفنان فبأي آل ربك ما عنا آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آل تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائلها من استبرق وجل الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصراط الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقود والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان وَمِنْ دُونِهِ مَا جَنَّتَا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْحَمَّمَتَا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَا لِنَظْرَةٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ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 فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقي حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام